شبكه مزامير ال داوود تقدم الله اكبر الله, أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين